براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أكثر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخذ الكافرين وأدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ قَدْ أَشْرَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا لَهُم مِّنكُمْ وَلَا لَكُمْ مِنْ حِزْبٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ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 أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يقول للمشركين أهدم عند الله وعندا رسوله إلا الذين عهدهم إلا الذين عهدهم عند المسجد الحرام فمستقام لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنة يرضونكم بأفواههم وتعفى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون يؤمن في مؤمن الا هو لا دين واولائك هم المعتدون فان كتبوا في الدين ونفصل الايات قوم يعلمون وانك سوء ايمانهم من بعده وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة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 تاجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وعقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فحسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله سبيل الله لا يستعون عند الله والله لا يهذن قوم الظالين الذين آمنوا وحجوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وألا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 وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها ودجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله ودهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم والليت مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 فلا يطرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن حفتم عيلة فسوف يونيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 سكم وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافا واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي في الكفر يضل به الذين تفروا يحلون لا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفاظا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما يذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ قوم مقيل مع القاعدين لو خرجوا في ثم لا نادوهم الا خذالا والاوضع خلالكم يدهونكم الفتنه وفيكم ثم هن لهم والله عليهم بالالمين لقد تغور الفتنه سمي قبل لك الأمور حتى جاء الحظ حتى جاء الحظ وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم يقول إني ولا تفتنني ألا في فتنة سقطوا وإن جهنم ملا بالكافرين يُهِمُّ وَإِن تُصِرْ كَصَيْفَةٍ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فرفون قُلْ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 يَهُمُّونَ يَجْنَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ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 Well, no. بعد إيمانكم إن نحس عن طائفة منكم محذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار وعلى جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة واستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وققتم كالذي خاضوا أولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات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 ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكبروا بعد إسلامهم وهموا, وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا خيرا لهم وإن يتولوا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 فرح المخلّفون بمقاعدهم خلا خرسون الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنصروا الحرب النار جهنم ما شد حروى لو كانوا يصدون فَالْيَضْحَكُ قَلِيلُ وَالْيَمِكُ كَثِيرٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِلَّا رَجَعَكَ اللَّهُ إلَى أَنْفَاقٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِخُوْدٍ فَقَلِيلٌ تَفْرُجُ مَعِي أَبَدًا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقضود أول مرة فقعدوا مع المصالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وناتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنصشهم وهم كافرون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 وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ عَجِيرٍ مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارُ قَالُوا نَفِيهَا رَأَلِكَ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 والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوا فلتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تسيقوا من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفكون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحنفون بالله لكم إذا انطلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 والذين اتخذوا مسجدا ضرا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف إن أردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون.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 ومن أوفى بعهده من الله فاستبسروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساددون الآمرون بالمعروف والناهون بالمعروف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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَنِيدٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ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 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إلى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.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 أَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسٍ وَمَا تُوَاهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرْضَةً أَوْ مَرْضَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ولا هم وَإِذَا مَا أُنذِرَتْ سُورَةٌ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يفتحون. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ